لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 124. وقام درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا هو عدى الله بِمَا والله بما تعملون خبير 125. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 124. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 125. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم قالوا بلى ولكن نكم فتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغر 111. يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 112. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا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 ان الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَافُ لَهُمْ يُضَافُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة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 وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَوْعِدٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ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 117. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل, وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اذ تدعوها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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلاين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم ان الكتاب الا على شيء فضل الله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم